Allahu ma, celi wa Muhammad, al محمد الفاتح لما ألقى القاتل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما ألقى القاتل لما سبقنا. في بالحظ في واد لما سبقنا كثير الحظ في بالحظ في واد هادي الى صرامت إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقد